ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا منها يضحكون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 انهم كانوا قوما فاسقين فلمما اسفونا تقمنا منهم فلمما اسفونا تقمنا منهم فاغرقناهم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 وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلٍ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا, لجعلنا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فعبدوه هذا صراط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 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتقيين يا عباد لا خوف عليكم اليوم يا عباد لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين آمنوا بآياتنا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون ادخلوا الجنة نتأنتم وأزواجكم تحضرون يطاف عليهم بصحف يطاف عليهم بصحف من ذهب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 مجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولم نأهم ولكن كانوا الظالمين وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا ربك قَالَ إِنَّكُمْ مَا لكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرمون أمرا، فإنما مبرمون. أم يحسبون أن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 سبحان رب السماوات سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فَإِنَّ نَاءَفَكُونَ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ